ما ظننتم أن يخرجوا ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الأبقار